الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا لك. ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا تجد وليا مرشدا واشهد ان بشريك له. وإن محمداً عارضه ورسوله. نشك بالرسول الله أنك قد بلغت المسالة. وعديت الأمانة. ونصحت الأمة. فكشف طرف بك الغم. وجاهدت في سبيل الله حتى أتى لقد أتى لديه. والله مجزعي على خير ما جزيت به نبياً عن أمته. ورسولنا لعن دعوته واجعله شفيعنا يوم الاعد عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آث الله بغلب من سريك. أما بعض اليوم نفض المسلمون هذه أيام جهر الأقضاء قد غاربت على الاعتهاد فلم يتبقى إلا أيام قليلة فعلى المسلمين أن هذه الأيام الباقية تفضّفاً إلى الله عز وجل وطلباً لرحمته ومعصورته لعل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من المنتقاته من النار وظهر أن تجعلت أياماً مرنة القضي إلا وفتسطر أسباقنا بدل المنتقات من النار لهم أمين رب العالمين الله عز وجل قد فضل شهر رمضان وكرره على ذكر شهوره كرره بأنه أنزل فيه القرآن وكرره بأن ذكره في القرآن الكريم دون أيدي الشهور فقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اختتت حكمة الله عز وجل أن يجعل العشر الأواخر من رمضان فرصة يبقى من احسن فيما سبب فعليه أن يستزيد في هذه الايام الى على وامر الله رب العالمين ومن قصر فيما سبب فعليه ان يستدرك ما فاته بان ينتهج في هذه الايام المباركه فهي ايام مليئه بالنفعات والعطايا الربانيه يقول صلى الله عليه وسلم إما لعبكم في أيام نهلكم لنفعات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبكم منها نفعات فلا يشعر فعدها أبداً كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتهد في هذه الأيام المباركة الأيام العشر أو آخر من شهر نمضان فعلى المسلم أن يحرص في هذه الأيام المباركة على الأمور الاتفال أول جيد أحياء الليل بالطاعة والعبادة لله رب العالم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن يكتهد في هذه الأيام المباركة ويخصها بالعبادة والطاعة أكثر من قريفة فعلى المسلم أن يفتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحيي الليل في هذه الأيام بالضاهم والعبادة بالذكر بالاستنفراء بفواية الفقهان بمداوسة الفقهان للسعي على قضاء حوائج الناس إلى قدم ذلك من أجواب الفير على المسلم أن يحدث على إحياء الليل في هذه الليالي من الرجل أيام العشر الأوافر من رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا فيها أكثر من غيرها كما روحنا السيدة عائشة رضي الله عنها وخالد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادخل العشر أي العشر الأوافر من رمضان شد بئزة وأحيا ليلة وأيضا ليلة وفي روايه اخرى قالت سيده عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ايام العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها ايام النين هو هو دف الصالحين ودرب المتقين قال الله عز وجل عنا المتقين وحاله في القيام الليل في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات وعيون اخد ما لهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين ماذا كانوا يفعلون يا رب كانوا قليلا من الليل لا يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وغروف هذا هو العاد المطفيل قال الله عز وجل أيضاً تتجافى شروعه عنه وواجعي الحرم ربه خوفا وقمعه ومما رزقناه من فكوره قال الله عز وجل أيضاً أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحزر الاغذرة ويرزر رحمة ربه قلها يستوي الذين يعلمونه الذين لا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُهُ لِلْبَانِ فَقِجَامُ اللَّيْءُ هو لَهُمُ الصَّدَقِينَ الْمُتَّقِينَ وهو من هذه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى المسلم أن يحدث في هذه الأيام المباركة على أهياء الليل بالذكر، بالقراءة القرآن بالإستنفاء، بالصلاة، بالدعاء إلى غير ذلك من أبواء الغيب كل على قدر استطاعته الأمر الثاني أحياه الأهل للطاعة والعبادة لله رب العالمين فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتكم فالرجل مسؤول عن زوجته فعليه أن ينقص أهله وأولاده لطاعة رب العالمين في هذه الأيام المباردة وترافق من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع ومسؤول عن رعيته كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ امهاد المؤمنين للطاعه والهبات فعائمه زبته رضي الله عنها قالت قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفزح فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفزائل وماذا أنزل من الفتن من يوكس صوائم الحجرات يريد أزوجهم بإذ صنين رب جأسية في الدنيا عالية في الأفرة فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ أهله بالطاعة والعمادة لله رب العالمين وعلى حدي النبي صلى الله عليه وسلم سارى الصحابة رباد الله عليه فهذو عمر رب الخطار رضي الله عليه كان يكون مدليل فيصلي ما شاء الله ثم ينفذ أهله ويقول الصلاة الصلاة ثم يذكو قول الله عز وجل واامر اهلج بالصلاه ويصبر عليها لا نسالك استر نحن نرزقك النبي صار صحابه رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا ضام من الليل فصدله وايضا راه فلان ابا نضح في وجهه الماء ورحم الله الله, الله. قامت من الليل في صلة وأيضا زوجها فإن أماء نضح في وجهه الماء فقيم الليل. الليل كما مودأه الصالحين أيضا إقاظ الآخر للطاعة والعبادة لله رب العالمين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحيفته الكرام الأمر الثاني الثاني الاكتهاد في الدعاية لا يطرق الإنسان الدعاية في أيام شهر الرمضان جاملة فما بالنع بالعشر الحواثر في الرمضان فالإنسان في الرمضان يستطيع حل أكبر 30 مشكلة في حياته بالصريف من فكرة دعوة لا ترد كل يوم, يوم يدعو الإنسان بداعوة أن يتقبلها الله عز وجل منه فعال الإنسان أن في الدعاء في هذه الأيام قال الله عز وجل في فرآة الكريمة في سنة آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني الفريق بموت أجيب دعوة الدعاء إذا دعاه. هل يتجير مولى والي ويؤين به تعلم ان يرفض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا ترد دعواته دعوه الايمان العادل والصوء الذي يفطر ودعوه المظلوم اذا كان هذا هو في ايام رمضان فما بالنا في العشر الاواخر رمضان إذا جاد تعقل في أيام رمضان فهو أكثر استعباباً في العشر الأواخر من رمضان لعلّهم يقع في ليلة الفضل فيتقبل الله عز وجل من الفزان وهي عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر كما الله عز وجل ليلة الفضل خير من الف شهر السيدة عائشة قالت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة الليلة القدر ماذا اعتبت فيك قال قولي الله وانك عفو رابع التكافل والدراح بين المسلمين شهر رمضان هو شهر الرحمة وهو شغل التكافل والدعاون بين المسلمين يشعر الإنسان الغنيم بمعايدات الفقير من الجوع والعطش فعلى الإنسان أن يكتهد في إخراج الزكاة في الصدقات في هذه الأياب المباركة على الإنسان المبادرة في إخراج زكاة الفلتر منعاً لان عندنا المساكين والفقراء الى الطعام والشراب في هذه الايام المباركه على الاكيز ان يجتهد في الصدقه كل على قدر استطاعته حتى يكون المسلمين كجسد واحد كما قال الله عليه وسلم مثل مثلين في توادهم فذرعهم وضعوا في مثل الجسد الواحد إذا اجتكى منه عضوه لذاعى لهم زائر الأعضاء بالزهر والحمد فعلى الإنسان أن يبتكد في الصدفات في إخراج زكاة الفرس في إخراج زكاة المال من طيب ذاك من أنواع الخير حتى يغني المسلمين الفقراء عن السؤال في هذه الأيام المهارة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سوء أي الناس يحبه إلى الله وأي الأعمال يحبه إلى الله فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس حب الأعمال إلى الله صرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه حبه أو تقضي عنه بينه أو تطهد عنه جمعه جمع. فعلى المسلم المسلم أن ينتهي, ينتهي, ينتهي في طعام الجائعين، في إفطال الصائمين، في كل أنواع الصدقات التي يقدر عليها كل على قدر استطاعتها فهذه هي أيام اللي وردها مليئة بالنفحات والأعطايا الربانية فالصلاة عز وجل بها أولية النبدي صلى الله عليه وسلم وعنهم صلى الله عليه وسلم وذبتهم للذب كما لها ذبنا فالله من طرف كلهم بالجل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد نبي الرحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر من بعد بالواثق في لياليها كما ورد سيره عائشه علينا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام المباركه فقد اودع مع عز ليه ليه ليه الله عز وجل في ليله ليله خير من 1000 شهر الا وهي ليله القدر اختص الله عز وجل بها امه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الامم فاهدججوا رب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قراته من بليد اسرائيل حمل السلاح في سبيل الله الف شهر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لاصحابه رجلا من بليد اسرائيل حمل السلاح في سبيل الله الف شهر فتعجب المسلمون من ذلك فانذر الله عز وجل في سوره القدر ان اذا نزلهم في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة المفاضل غير من ألف شهر ليلة وحيدة إذا وفق الله عز وجل فيها العمد لقيامك على الوجن ويضي الله عز وجل فيها فهي أفضل من عبادة ألف شهر أي من يقارب ثلاثة وتبانين سنة من عمر من سنة ليلة وحيدة وظلوم وكيف فضر الله عز وجل وكيف اختص الله عز وجل قمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة جعل الله عز وجل قيام هذه الليلة الى انظمة الزنون قال صلى الله عليه وسلم انقام ليلة القدر ايبانا واحتسابا وفر لهم الاعتقدة بذلك ولكن ما هي ليلة الفضل؟ وعيد دفع الليلة الفضل وعيد نيلة بين النيال العشر هي ليلة الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا ان نتحرع ليلة الفضل في الأيام المدرية بين العشر أولي الفيحة من أهضار في الليال المدرية لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم لجي يكتهد العباد في طلب هذه الليلة. ولكي يجتمس العباد هذه الليلة في العيام العشر الاواخر بالموضوع. لأن هذه الليلة لو علمت لاجتهد الكنزان فيها دون غيره. لم يجتهد في العشر الاواخر واجتهد في هذه الليلة فقط. ولكن امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتحرى هذه الليلة في ال في رمضان فالليله العاشره وليالي العاشر هي مليئه بنعماء وعطاءات ربانيه يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم فسال الله عز وجل كما باللغه والظلام اي يبلغنا يبلغ ليله القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليله القدر واغفر لنا فيها ذنوبنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا وقوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا صامحه اعمالنا اللهم اخرجنا الله من الظلمات oh, no. وارحمنا من العذاب امنا oh, yes, no, no. اللهم اخرجنا من الظلمات وارحمنا من العذاب امنا اللهم اخرجنا من الظلمات وقد غفر لنا وتقدم من ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا اللهم ادرعنا من وعوالة بل إلا أخرتا ولا هملا إلا فرجتا ولا ديلا إلا فضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا قينة الإدراع حمدا ولا عاجة بالحوائش وذنيا والمع والآخرة إلا فضيتها إلى أرام الظالمين ربنا أدنا في البيان حزنة وفي الآخرنا حزنة ربنا عيان الله وصلي لكم على سيدنا محمد وعلى آله وصلي بصلي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 Some people have to الحمد لله رب العالمين الله ممد الرحيم مالك يوم الدين يا ترعوه ويا تناستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إِنَّا أَدْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ <الفضل> وَمَا أَدْوَاكَ مِنْ لَيْلَةُ الْقَدْرَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيُرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِهِرْبِيِّ الْقُلِّ أَبْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْعَ الْفَجْرِ الله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 الله تعالى. الحمد لله وعب العالمين. الرحمن الرحيم من الكي يوم إياك نحن وإياك نستعيد. إهدن الصراط المستقيمة صراط الذين نعمد عليهم. ويرمو بعليهم ولا الضال. جوار منون ولم يكن له هو فعا احد سمع الله بنهيمي الله هو